أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسني يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزكى أدفيت على الحسن العبقى خلقه طهيره فلا يحوي نزقا وجعله يقال Min al-abaku